الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله ثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى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 فلتعثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الله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 له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمله اللهم اهدنا في من هدي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 انا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرم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 التراب والجنادد وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله